يا من عَلَيْهِ مَطْلٌ أَنَا مِنْ إِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لَا إِلَهَ عليه مدى الأيام معتمدي إليك وجهت وجهي لا إلى أحدي أنت المجيد أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك يا أنت المجيب لمن يدعوك يا أمر بعفو ما جنته يادي أنعم وأنزل علينا رحمة فلنا عوائد منك بالإحسان والأسفل فكم أوليتنا